نحن علموا بِماَا يسَْمرِونَ بهِه إذ يْستَمرِونَ إليكَ وَإِذهمم نَج إذ يَقول الظالمون إذ يَقول الظالمونَ إ تَتبِون إللاا رجللَ مسحور